صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا فسقون بنبي فتبين أن تصيب قوم بجهالة فتبين أن تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عن السم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والرّصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بوت إحداهما على الأخرى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن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 ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب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 ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْسًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأن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 يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُوا قُل لَّن تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هداكم لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إن مغيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون